لا لا من ط ا ل ق ر آ ن ا ل س ا لغات و ق <تصفيق> د ر I'm not alone. um you